بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموجود وجاند ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفحدون بالمؤمنين شود وما نقموا منهم إلا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 ان بطش ربك لشديد انه هو يضرب ويعيد وهو الغفور الودود ذو المجيد, المجيد فحال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكريم والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح Ma mm -hmm.